من الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرة. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله صدلا كبيرا ولا تتعى الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم يا رسول الله عزرا رسول الله ان كسرت في وصف فان جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوصفا والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اتفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واختفى تكفيه لكيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفى يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف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 ذعي فضيلة القارئ الشيخ طاه نعماني علم مطلعات مصر والعالم الاسلامي وقار الاهاعت والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة الذي تفضل فضيلته مشهور. أو نبلاه من الشيطان الرجيم. أو من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُتَيَنَّ مَا أطلع الغيب أطلع الغيب أم إلا سنتب ما يقولون أنا مدد له من العذاب ما الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا ذو والباقيات الصالحات الخير فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تيئن مالا وولدا أطلع وَلَعْنَى الْغَيْبَ أَمِنْ تَقَضَّى انْتَرُ مَا نَعْذُ الدَّن كُلَّا زَنَصُفُ مَا نُفُ وَنَمُدُّ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِي وَيَقُولُونَ عَذَابٌ إِنَّهُ لَذِلَّةٌ للهِ كَافِرِينَ لَا تَعُزُّ لَهُمْ مولان. يوم نخصر المتقين إليه هو لا تجل عليهم <متصفيق> <متصفيق> ما ورد لا يملكون الشقاء إلا من تقام. وقالوا اتخذوا الرحمن نعبد من لقد جئتم شيئا اذ كنت سماوات يتفاق وَتَخِرُّ وما ينبغي للرعمان أن يتجذ ولده لا إله إلا الله لا وما لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماء وما يا بغي وما يا وما ينبغي برو ما ني ائتخذوا ولا ذا تبارك <تصفيق> وما لقد أقصىهم، لقد أقصىهم، وعدواهم، ഇ laน فَإِنَّ مَا مَعَكُمْ نَوَبِيلِسَانِ طاليك pintou لم أهلكنا قبلهم من هل تعز منهم بسم الله الرحمن ang تذكرت لمن يخشى، إلا تذكرت لمن يخشى تزيل من من خلف الْمَاءَ عَبْدُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ على العرش رَبِّ في يَا لَهُ في فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَسْفِرُ ان م هو يعلم مستر واخفى صدق الله العظيم تاك عزيز موسى هر <تصفيق> kam <تصفيق> <سؤال> لعلي آتيكم من لابد قوص لما أتى أنوتي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالغالي المقدس ان لا عليك انك بالوات المقدر سقوط sta tout’ fraise Tian Well, I دارت لما يوحى ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن لك عنها من لا يؤمن بها واتبعها هواه وما تلك بيمينك يا <تصفيق> قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأخرى ناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية نخرى <لللللتح> لنريك من آياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه ضرع قال رب اشرح لي صدري ويسجر لي wah nonوق كنت بلا محيح قال قد اوتيت سخلك ولقد مننا عليك مرة أخرى اليم بالساحل فليلقي أَبَدٌ مِنِّ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ صَدَقَ اللَّهُ السادة عشنا مع خير الحديث وعطي بالكلم آيات بينان فلها علينا ذلكم العلم القرآنية الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طاها النعماني علم التلاوة بنصر والعالم الإسلامي وقار الاذاعة والتليفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة وبذلك عبر اسير موجات زعتنا المحليا ادارة الحج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزي هي بمحافظة الشرقية الاندسة القاربائية والعلوءة الانوار ادارة شكري عبدالجوار والمقيم كفر تصفى مركز كفر شكر بمحافظة القليودية مخازن الفراشة ادارة الحاج عطية ابو غنينة والمقيم ابو ناجح مركز الزقازيق خدمة دياسة المميزة تحت ادارة الحاج امينة عبد الله والمقيم الزمرونية مركز كفر شكر بمحافظة و. فشکر الله سعيكم جميعا